استرات كفر من كفر منخرج عن المله وان الاحاديث او او النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تقل من اربع حالات ان انه لا دلاله فيها اصلا وان انها مقيده بحال نعذر فيها تارك هذه الصلاه وان انها مقيده مقيده بوصف لا يمكن معه ترك الصلاه وان انها عامه مخصوصه بادله كفر تارك الصلاه واما واما الكبائر التي ورد فيها الخلود في النار فانها في اجماع اهل السنه لا يخلد فيها الخلود الابدي ولكنه يخلد خلودا ما شاء الله تعالى يخلد ثم بعد ذلك يخرج من النار بما معه من الايمان فاما تارك الصلاه فقد دلت النصوص على انه لا ايمان معه وانه كافر والعيا بالله وليس الايمان ايها الاخوه ان يؤمن الانسان بوجود الله عز وجل اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله الايمان يثمر ثمرا عظيما تظهر على اقوال الانسان وافعاله فاذا حل من الثمره فانه فانما ذلك ان الايمان اما مفقود واما ناقص النقصا في حسننا تركوا الانسان من شرائع الاسلام نعم فضيله <تصفيق> الشيخ الشيخ هناك سؤال يقول ينسب لفضيلتكم فتوى تجيز للطلبه المسافرين في الخارج القصر في الصلاه والفطر في رمضان تمام الصح ما مدى صحه ذلك هذا الذي ينسب الينا صحيح وقد كتبنا هذا في مجله المسلمون وكذلك ايضا ذكرنا ان هذا هو مقتضى اختيار الشيخ النساني رحمه الله ومن طاجع كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي تبين له الأمر راه أنجليا وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد وغاية ما هنالك ما ذكره الذين يحددون بأربعة أيام من كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة ومن المعلوم ان هذا الحديث ان لم يكن فيه دليل على جواز القصر في اكثر من هذه المده فليس فيه دليل على جواز الحصر في هذه المده لاننا نعلم وصول ان وصول الرسول عليه الصلاه والسلام الى مكه في اليوم الرابع وقع قفتا امتفقا اتفقا من اتفاق يعني بمعنى انه سار السفر مشى وصادف ان اليوم الذي وصل فيه هو يوم الرابع من الحجه ومن المعلوم ايضا ان الحجاج يصلون قبل هذا اليوم ولا بعده يعني كل الحجاج اللي يجون لمكه ما يصلون الا من رابعه فاقل يصلون قبل يصلون في اليوم الثالث وفي الثاني وفي اول الشهر وفي القعده بل وفي شوال لان الله يقول الحج عشر المعلومات وشواله اول اشهر الحج فاذا كان الناس لو قدموا في اليوم الثالث من الحج من الحجه وجبت عليهم وجب عليهم الاسلام اي جاء الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يبينه لانك فالرسول عليه الصلاه والسلام قدم في اليوم الرابع وقصر الصلاه وهو مقيم في مكه يوم الاحد ولا اثنين والثلاثاء والاربعاء وخرج يوم الخميس الى منى وهو يعلم عليه الصلاه والسلام وكلنا نعلم ان من الحجاج من نسل في اليوم الثالث يصلون مثلا في يوم السبت ويقيمون الى يوم الخميس ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من وصل قبل الحج في خمسه ايام فليتم ولو كان هذا امرا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام والمهم ان هذا من الو... هذا ليس موضع سياق الادله ومناقشتها لان هذا لان من اراد ان يطلع على ذلك فلتقع اليه في فتاوى الشيخ السامي منجيني رحمه الله وهي الحمد لله مطبوعه وميسوره لايد الناس وليتامل المساله بالدليل قبل الاعتقاد وأنا أحس طلبة العلم وأمامه الحمد لله من طلبة العلم ما شاء الله أحسهم على أن يستدلوا أولا ثم يعتقدوا ثانيا لا أن يعتقدوا ثم يستدلوا لأن الإنسان إذا اعتقد الشيء قبل الاستدلال فربما يوجب له اعتقاده أن يصرف الأدلة إلى ما يقتضيه اعتقاده لكن إذا جعل نفسه خارجا من كل شيء الا مما دلت عليه النصوص ثم راجع النصوص نفسها ثم بنى الحكم على ما تقضيه هذه النصوص عنده ولا كل في الله ونسنا وسها فإن هذا هو اللائق بالطالب العليم المستدل الذي ينسد الدليل وليس الغرابه في القول ان يكون قريبا على الناس الغرابه في القول ان يكون بعيدا من الصواب فاذا كان القول صوابا فلا عبره باستغلال الناس له وانا اقول هذا لاني راجعت المساله في عده ادله ووجدت نفسي محرجا ان انزم الناس بان من نوى اقامه خمسه ايام في بلد لزمه الاتمام وجدت نفسي محرجا في ان اقول ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام اقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة واقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة واقام الصحابة في اماكن اكثر من ذلك ايضا اقام انس المالك سنتين في الشام يقصر الصلاة واقام ابن عمر 6 اشهر في ادربيجان يقصر الصلاة والقول بان ابن عمر يقول باكر باكر الاسافر باكر اسافر هذا قول من كل يعرف انها انه لا وجه له لان الثلجذا مثل يذوب في أربعة أيام ولا يزداد في أربعة أيام يزداد كل ما له يزداد وابن عمر وغير ابن عمر يعرفون أنه إذا نزل في أدري في جيان وما أشفها أنه لن يذوب في أربعة أيام ولا في خمسة أيام ولا في أسرة بل لا يزد الشتاء إلا تمودا وهذا أمر معلوم لمن تدبر وإذا كان عند هؤلاء الذين يحددون أن الرجل إذا أقام لقاء حاجة وهو العادم تتنقل لو يبقى 100 سنه فانه مسافر كما الفرق هو اقام لحاجته وانا اقمت لحاجتي لكن انا اعرف من حاجتي تنقضي في مده معين هناك ما يعرف اي فرق ما دام ان الغرض من اقامتي في هذا البلد هو شيء معين واذا انتهى فانني لو لو ربط ما بقيت في البلد فاي فرق بين التحديد وعدم التحديد كلنا لا نوع أن يقوم في هذا البلد ما دامت حاجة إلا ما دامت حاجته وتحبيصه فقط وعلى كل حال هذه المسألة كما تعرفون خلافية وقد أشكلت على كثير من الناس فمن اطمأنت نفسه لهذا القول فليعمل به ومن رأى أنه خلاف الصواب فإنه لا يجوز له أن يعمل به لأن الإنسان ما هو مكلف بقول غيره مكلف بما يعتقده ويوم يناديه فيقول ماذا أجبهم مرسلين فإذا رأيت أن قول عالم من العلمة مهما كان العالم أنه مخالف للصواب وأن الصوابة ثلافه وجب عليك أن تطرحه وأن تأخذ بما تراه صوابا ولا ترتقى بأي قول إلا قول رسول عليه الصلاة والسلام بل إلا قول الله وقول رسول صلى الله وسلم ومن جلت الأدلة على الأخذ بقوله كإجماع المسلمين مثلا والحاصل أن هذا هو ما أقوله ولكنني لا أقول إني نبي أو رسول وأقول إذا رأيت قولي إذا رأيتم قولي مخالفا لقول الرسول قولي إجماع الأمة فاجعلوه تحت نعالكم في هذا وفي غيره لكنني أقول أسأل الله تعالى أن يوفقني للصواب قولا وعملا وإياكم أما أن أنزم الناس بهذا أبدا كل من رأى أن قولا لي أو لأحد من أهل العلم مخالف للصواب فانه يجب عليه طرحه واتباع الصواب ولا ينفعه يوم القيامه لان يقول قلت فلانا او فلانا وهو يعلم ان الصواب في خلاف قوله ابدا ولهذا هذه المساله قد اتخذ بعض الناس من مثل هذه المسائل وصولا لغايه فاسده مثل ما اتخذ بعض الناس من القول بان الرجل اذا تزوج وهو غريب بنيه الطلاق فإن ذلك جائز وليس من المتعة اتخذوا من هذا أمرا فضيعا ولعياذ في الله حتى سمعنا أن بعضهم يسافر لا لغرض ولكن لا أجل أن يتزوج لمدة أيام بنية الطلاق حتى استخدمها بعض الناس في أمن نعلم علم اليقين أن قائليها لا يريدون ما قال هؤلاء أنا أقول إن أقوال بعض أهل العلم التي تخالف ما يعتقده الإنسان صوابا يجب عليه أن تخلص يش يطرحها ويقصدنا بما يراه صوابا حتى لو قاله اكبر عالم من العلماء المسلمين فانه لا يزل خوان ياخذ به ما دام يعتقد انه ليس بصواب مهما كان لان الله تعالى يقول في القران ويوم يناديهم فيقول تيش ماذا عجبت من المرسلين شفوش جوابك للرسول عليه الصلاه والسلام هل تقول والله انا سمعت وافات يقول فلان وصدق قول الرسول او سمعت الا و... قول الرسول قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر الانسان لا يكلفه الله لا يكلف الله لا يكلفه الله الا ما اودعه فاذا كان يعتقد ان هذا هو الحق ما يمكن ان يرجع عنه أو يقول بخلافه إلا إذا تبين له أنه باطل فيجب عليه أن يرجع عنه مهما كان نعم حسن الله عليك هل ترى القاعدة رسولي توافق ما ذكرته هي الترك الاسف الصالح هي القاعدة الأحوال تنزل منزلة العمام في جميع الأحوال ربما توافق لكن أنا عندي إن, إن أنا في غنى في عنها يعني رسولي أعلم أن الناس يقدمون قبل إلى اليوم الرابع في, في, في, في اليوم الأول والثاني والثالث أواضح حسن الله عليك يقول سمعنا من بعض اهل العلم من بعض العلماء بانه لا زكاه في الحلي المعد للاستعمال بالمقابل سمعنا لبعض العلماء بوجوب زكاته وكلاهما استشهد بدليل فما راي فضيلتكم في ذلك انا رايي انه تجب فيه الزكاه في الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاه اذا بلغ النصاب فإذا كان عند المراه ما يبلغ 85 جراما من الذهب الخالص وجب عليها زكاته لأجله الكتاب والسنه على ذلك وقد كتبت في هذا رساله صغيره ما ادعت هل نشرت ام لم تنشر لكنها قديمه في ادله هذا القول وبيان ضعفي ادله مخالفيه وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله ورواية عن إمام أحمد نعم يقول السائل إذا نوى المسافر المكوثة في البلد التي سافر إليها ما يقارب خمسة عشر يوما مثلا فهل يجوز له القصر والفطر أو لا نعم هذا السؤال يمكن أن يفهم جواب له مما سبق وأن الرجل إذا أقام في بلد مدة خمسة عشر يوما فهو مسافر يجوز أن يمسح على الجوربين ثلاثة أيام ويجوز أن يفتر في رمضان إذا كان في رمضان وعما قصر الصلاة فيجوز أن يقصر الصلاة أيضا لكن إذا كان في بلد يسمع الأدان وجب عليه إجابة مؤذن والصلاة مع الجماعة لأن الجماعة لا تسقط عن المسافرين بل أوجبها الله حتى مع الخوف فقال تعالى وإذا كنت فيه فأقدمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم ما أكو إلي أقضي أسلحتهم فإذا كنت في بلد جئت مثلا لمكه للعمره او للحج او جئت لبلد اخر لزياره قريب او للتفرج او ما اشبه ذلك من الاسفار المباحه كانك مسافر لكن ما دمت تسمع الاذان وجب عليك ان ان تلبي دعوه المؤذن وحينها يجب عليك اتمام اتباعا لامامك حتى لو ادركت من الرباعيه ركعتين وجب عليك ان تاتي باتمامها ركعتين فتكون اربع ركعات نعم طيب يا شيخ هذا السؤال لو ان المسافر اما جماعة ام مقيمين نعم فهل يقصر بهم وماذا يكون حالهم وهم مقيمين نعم لو اما جماعة مقصرين مقيمين وهو مسافر فانه يصلي ركعتين ويتم ويسلم ثم يقوم المقيمون ويتمون صلاتهم والحقيقه انني استغفر الله واتوب اليه من تاخري عن صلاه العشاء لاني قلت لا احب ان يفوت الناس صلاه الصلاه بدون امام وجاءت الاخ يصلي بدالي والا فان الاولى ان يصلي ركعتين ويسلم والمقيمون يكملون الصلاه وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حين فتح مكه كان يصلي ب اهل مكه ركعتين ويقول اتموا يا اهل مكه فان قوموا سفر السائل <تصفيق> <تصفيق> يقول الذي يصل الى الحرمين الشريفين لعمل ما وهو في حكم المسافر لا يدري متى يغادر وتدركه صلاه الظهر خارج الحرم ويؤجلها ليصليها جميعا في الحرم ما العصر للحصول على فضيله الصلاه في الحرم فهل هذا جائز اما من مسافرا ولم يسمع ولم يسمع الاذان الذي يجب عليه اجابته وحضور الجماعه فله ان يؤخر صلاه الظهر الى صلاه العصر لان الصحيح ان المسافر يجوز له ان يجمع ولو لم يكن قد جدد به السفر لان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في تبوك بين الظهر والعصر وهو مقيم وكذلك ظاهر حديث ابي حيفه انهم جمع على الصلاه والسلام وهو نازل في الأبطح طبل الحج في حجة الوداء فالصواب أن المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يقوم قد جد به السير لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا جد به السير ومثل هذه الملاحظة التي لاحظها السائل وهو فضيلة المكان ملاحظة طيبة إذا أخر الصلاة ليجمعها مع ما بعدها ويسأل ايضا يقول الذي يريد السفر من الحرمين الشريفين ويكون موعد السفر قبل صلاه العصر بقليل فهل يجوز له الصلاه في الحرم طلبا لثواب الصلاه في الحرم قبل اذان العصر نعم اذا صلى اذا كان من اهل مكه فانه لا يجوز ان يجمع صلاه العصر مع الظهر لانه لم يغادر بلده بعد اما اذا كان من غير اهل مكه بلكنا حاجا او معتمرا او جاء لحاجه فانه لا باس ان يقدم صلاه العصر يصليها مع الظهر لشرف المكان هذا ان لم يكن يفوت بذلك صلاه الجماعه في العصر يعني بان كان له اصحاب لو اخر صلاه الظهر لصلى العصر لصلها معهم جماعه ولو قدمها في المسجد لصلها وحده نقول اخرها لتصلي جماعه مع اصحابك ورفاقك نعم يقول السائل نعم الله نعم الله علينا كثيره توجب علينا حبه ولكن هل من الممكن ان نقول ان الايجاد من العدم من هذه النعم واذا كان الجواب بنعم فما القول فيما ورد ان عمر رضي الله عنه انه قال يا ليت ام عمر لم تلد عمر يا ليتها كانت عقيمه نعم نقول لا شك ان ايجاد الخلايق من العدم من مقتره حكمه الله عز وجل وانها ايضا من نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق فان في هذا العجائب حصل النبيون والمرسلون والاولياء وبل حصل النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون وهذه من نعم لا شك وان قول عمر رضي الله عنه انصح عنه فانها فان الذي حمله على ذلك شده خوف من الله عز وجل خاف انه قد فرط في حق الله عز وجل فخاف من الله فقال لك امي لم تجدني ولكن هذا لا يمنع ان يكون ايجاد الله للخلائق لحكمه عظيمه يستحق عليه الحمد والشكر وانها نعمه من الله سبحانه وتعالى نعم احد الوفاه لديه سدرات في مساله الاعتقاد الذي افتي به بعض اهل العلم والذي تريد ان تعتقده فيقول من المراد وماذا تقصدون صاحب الفضيله بالاعتقاد الامر التحليل والتحريم والخضوع للدليل مخشاني يتبس هذا الامر على بعض الناس بامر العقيده ارجو الايضاح حفظك الله نعم لان احنا نريد الاعتقاد في الحكم اعتقاد الحكم ان هذا حرام او هذا واجب او هذا جائز او هذا مكروه واما اش به ذلك واما العقائد التي هي الامور العلميه التي تدعو العلم فهذه لها شان اخر انما كلامنا في لا تقاع اعتقاد الاحكام ان هذا حلال وهذا حرام تمام يقول السائل اامر ايضاح هل الشيعة جماعة ضالة ام مشركة جزاكم الله خير فينبغي ان يكون مثل هذا السؤال خاصا بين السائل وبين المسؤول لانه لان السائل قد استهم في اراده مثل هذا السؤال ونحن نجيب بجواب عام عن كل المبتدعه فالمبتدعه المبتدعه قسم قسم يصل بهم اجتهادهم الى الكفر وقسم لا يصل بتاهم الى كفر من اعتقد بان الله سبحانه وتعالى حل في علي بن ابي طالب فهذا كافر لا شك فيه ومن اعتقد ان علي بن ابي طالب افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه ومن اعتقد ان علي رضي الله عنه احق بالرساله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جميل غلط فهذا كافر لا شك فيه ومن اعتقد ان الصحابه كلهم او الا نفر قليلا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه ومن يعتقد ان ابي بكر وعمر كانا منافقين ومات على النفاق فهو كافر كفرا لا شك فيه وكل من ادت ويدعته الى ما يقصد الكفر فهو كافر سميه شيعيا ام غير شيعي نحن لا يهمنا تسميه ان الذي يهمنا حقيقه الامر وحقيقه العقيده فاذا كانت مخالفه للشرع مصريه الى الكفر فكفره ولا تبالي به ولكن مع هذا اذا ابتدع مبتدع او صار مبتدع على بدعه ومله سواء كان مكفرا او غير مكفره فان الواجب عليك ان تدعوه الى الاسلام تدعو الى السنه تدعو الى الحق وتبين له ذلك لانه قد يضلل قد يكون عاميا سادها بس عنده عيب فيضلل يضلله دعاه السوء اعوذ بالله فعليك ان تدعوهم الى الله عز وجل والى السبيل المستقيم ولا تياس لا تياس من ان من رحمه الله كم من انسان هداه الله عز وجل بشبه بدعوه صالحه مخلصه مع بيان الحق فاهتدى نعم يقول السائل ما حكم تناول الحبوب المسكره التي يتناولها بعض السائقين والطلبه ما العلم انها ليست مخدرات <تصفيق> الطب يقول انها مخدره نعم, نعم. هذه الحبوب التي يستعملها الانسان ل... للامتناع من النوم ضاره بلا شك ولذلك لان النوم من نعمه الله عز وجل ومن اياته قال الله تعالى ومن اياته منامكم بالليل والنهار يبتليكم من فضله وقال تعالى وجعلنا الليل لباء وجعلنا النوم سباتا اي قاطع للتعب ومجددا للنشاط فاي انسان يهجم هذه الطبيعه فانه ضار بجسده وكل ضار فانه قاعده الشرعيه تجعله حراما بقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأديكم من التهلكة بل إن الله تعالى أسقط الواجب عن الإنسان خوف الضرر فأسقط الوضوء بالماء إذا كان الإنسان مريضا وخاف من الضرر إلى أن يتيمم وقال تعالى ولا تلقوا بأديكم من التهلكة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار فالذي أرى أن هذه الحبوب محرمة ولا يجوز للسائقه ان يتناولها وعليه ان يتقي الله بنفسه واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام منع عبد الله بن ابي العاص منع عبد الله ابن عمرو بن العاص من ان يسهر الليله في عباده الله وقال له ان لي نفسك عليك حقا فكيف بمن يسهر الليله ويرهق بدنه بعمل دنيوي وهذا لا شك انه سفيه في تصرفه ايما اولى ان تحافظ على مالك الذي لا تذيه هل تاكله ام تموت قبل ان تاكله او ان تحافظ على بدنك الذي هو حياتك ايهما اولى الثاني المحافظه على البدن فكيف تذهب تاكل هذه الحبوب التي تروج الصحوه من اجل جمع المال ونسال الله لنا ولهم الهدايه نعم يقول السائل نحن نقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني وعافني وافني وانصري الى اخره فقل هل هذا من السنه ام لا نرجو تبين ذلك نعم السنه هل لا تقول ولوالدي لكن ما في الاول اكثر فريضه لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم امته هذا الدعاء لم يقل رب اغفر لي ولوالدي ولكن اذكر الدعاء الوارد اولا وادعوا الله به ثم تالله تعالى ولديك بما شئت او لغيرهم من المسلمين ما شئت ايضا نعم يقول السائل نرجو تبينا ما يلي يا صاحب الفضيله قراءه الفاتحه بالنسبه للماموم ما توضيح السكتاات المشروعه بالنسبه للامام قراءه الفاتحه بالنسبه للماموم صحيح انها واجبه الصلاه السريه واجهريه لعموم الحديث لا صلاه لمن لم يقرا بهم القران ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاه الصبح فلما انشرف قال لعلك تقرؤون خلفي امام انس قالوا نعم قال لا تفعلون الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرئها فصلاه الافكارات الفاتحه واجبه على الامام والماموم والمنفرد فان كان للامام سكتات قرأ الماموم في سجداته وان لم يكن له سجدات قرأ ولو كان امامه يقرأ هذا هو القول الراجح ويرى بعض اهل العلم كشيخ لسام الدين الجيني رحمه الله ان صلاه ان قراءه الفاتحه واجبه على الماموم في الصلات السريه دون الجهريه ويرى قوم بان صلاه قراءه الفاتحه للماموم ليست بواجبه لا في السريه ولا في الجهريه لكن نقتضى النصوص لما أرى أنها تجب في الصلاة السرية هو الجهرية وهو مذهب الشافي رحمه الله أما سكتات الـ الـ الإمام فهي عند تكريات الإحرام يسكت الاستفتاح وبعد قراءة الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا و ذهب بعضاه العلم إلى أن هناك سكتة ثالثة بين القراعة والركوع لكنها يسيرة جدا ليتردى إليه نفسه نعم يقول السائل وجدت ناسا يصلون العشاء تقدما مع المغرب ولم اكن اعرف انهم يصلون العشاء فدخلت معهم بنيه صلاه المغرب واكملت صلاتي بعد قضاء الصلاه فما هو الحكم في ذلك هذا رجل يقول انه دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاه العشاء وظن انها المغرب فدخل معهم بنيه المغرب فلما انهى الصلاه قام فاتم صلاه المغرب كانه قد فاته ركعتان فنقول في الجواب على هذا انه لا باس به ولا حرج ان تختلف نيه الامام والماموم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما تؤل الامام ويتم به ثلاثه حروف عليه سيد كبر فكبروا الى اخره فاختلاف النيه بين الامام ومأمومه لا يؤثر فلك أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو العشاء خلف من يصلي المغرب أو تصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا حرج عليك في هذا وقد نصى الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح أن يصلي خلفه بنية العشاء الفريضة نعم يقول السائل الشخص قام بأداء العمرة ثم اقام في مكه لمده خمسه ايام لكنه حينما غادر مكه لم يقم باداء طواف الوداع فما الحكم الحكم في هذا ينبني على اختلاف اهل العلم في وجوب طواف الوداع في العمره فمن اهل العلم من قال ان العمره ليس لها وداع وانه اذا قدم الانسان مكه معتمرا فلا وجاء عليه ولو تاخر في مكه ومنهم من قال انه يجب عليه ان يطوف الوداع ان اقام في مكه اما ان سافر في الحال كان يطاف وسعى وقصر وسافر بالحال فلا شيء عليه والراجح عندي هذا القول انه اذا اقام الانسان بعد طواف وسعي في مكه وهو معتمر فانه لا يخرج حتى يطوف الوداع بالعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام لا لا ينصرف احد حتى يكون اخر عاده بالبيت وهذا وين كان قاله عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع فلا يمنع من وجوبه في العمره لان هذا هو ابتداء تشريع هذا الحكم كان في في حجه الوداع نعم يقول ما هي مسافه القصر المشهور عند اكثر اهل العلم ان مسافه القصر مسيره يومين بالابل المحمله وقدرها بعض المتاخرين ب 81 كيلو و 300 كسر هذا المسافه بالكيلوات وقال اخرون سو ذلك والخلاف في هذا كثير يبلغناه 10 اقوال في هذه المساله و الشيخ سالم تني رحمه الله يقول ان السفر مرجعه الى العرف فما سماه الناس سفرا فهو سفر وان قربت مسافته وما لم يسمه الناس سفرا فليس بسفر لذا يقول السائل رجل يذهب الى مكه من اجل العمره لكنه حين يصل مكه وبعد ثلاثه ايام يذهب للتنعيم من الاحرام ثم يعتمر هل يتجاوز الميقات دون أن يحرم فماذا عليه لا يجوز للانسان اذا ذهب الى مكه فمن يريد الحج او العمره لا يجوز ان يتجاوز الميقات حتى يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل اهل المدينه من القليفه يحل وهذه خبر بما الامر وعلى هذا لا يجوز لمن اراد الحج او العمره ان يتجاوز الميقات بلا احرام حتى لو كان في الطائره فانه يجب عليه ان يقيد الاحرام اذا حاد الميقات لان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه اهل, أهل الكوفه والبصره بعد ان فتحا ان فتحتا وقال, وقال وقال يا امير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا فقال لهم رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم يعني إلى ما يحاذيها فدل هذا على أن الواجب أن يحذر الإنسان إذا حاذ الميقات ويتساهل بعض الناس في هذه المسألة كثيرا تجدوا يريد يريد العمره فيذهب في الطائره ويقدم جده ويرحل من هناك وهذا خطا وقد ذكر العلماء في حكم تارك واجب من واجبات الحج او العمره انه يلزمه ان يذبح حاديا في مكه ويوزعه على الفقراء هناك فجئت وجاتني الدوره الشهريه فاستحييت استحييت ان اخبر احدا ودخلت الحرم وصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي وقد أجمع المسلمون على انه لا حل للحائض ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي وعلى هذه المراه لكفاره ذلك عليها ان تتوب الى الله وان تستغفر مما وقع منها وان طوافها فانه ان كان ان كان هذا في اول ما قدمت مكه وهي حاجه فان هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور اهل العلم واذا لم يكن صحيحا لم يصح السعي الذي بعده وحينئذ تكون قارنه لانها احرمت بالحج قبل ان تحل من العمره اذ انها لا يمكن ان تحل من العمره الا بطواف وسعي وتقصير وهذه لم يكن لها طواف وسعي صحيح فاذا احرمت الحج بعد ذلك صارت قارنه بدلا عن تكون متمتعه وحينئذ لا يكون عليها شيء فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة نعم تقول السائلة وما حكم نبس الذهب للنساء نبس الذهب للنساء جائز لكن بشرط أن لا يتعدى حتى يكون إصرافا فإن تعدى حتى كان إصرافا فإن الله عز وجل يقول كنوا واشربوا ولا تسلفوا إنه لا أحبوا من السفيد صلى الله تعالى لا حب للسكينه في الاكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المساكن ولا في المراكب وعلى هذا فنقول يجوز للمراه ان تلبس من الحلي ما شاءت من ذهب وفضه وجوهر وغيره بشرط الا يصل الى حد الاسراف نعم تقول السائله ايضا ما حكم قص الشعر للنساء نعم قص الشعر وكانها تنير شعر غصن قص شعر بس شعر المرأة التي راسها ان قصته حتى يكونت هيئه راس الرجل فان ذلك حرام ومن كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لان المتشبهات من النساء بالرجال واما اذا كان قصا لا يصل الى هذا الحد فان فيه خلافا بين اهل العلم والمشهور من مذهب الامام احمد انه مكروه فيكره لها ان تقص شيئا من شعر راسها سواء من المقدمه او من المؤخره ما لم يصل الى حد يكون مماثلا لراس الرجل فيكون حراما نعم وتقول السائله ايضا هل يجوز للمراه ان تصلي كاشفه القدمين نعم الاولى للمراه ان تستر قدميها وكفيها في الصلاه والمشهور من من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجب لانهما من العوره ولهذا بعض اهل العلم الى ان الكفين والقدمين ليس من العوره ولكن الاحوط ان تسترهما ان تسترهم المراه في حال الصلاه تستر القدمين والكفين واما الوجه فانه ليس بعوره في الصلاه لكنه عوره في النظر فلا يجوز للمراه ان تكشف وجهها لاحد من الرجال الا زوجها ومن كان من محارمها تقول السائله ما حكم نمص الحاجب نمص الحاجب بالنسبه للنساء نمص الحاجب يعني نفسه محرم بل هو من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه والمتنمصه واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون اللعم إلا على فعل كبيرة من كبائر الزمو ولهذا قال آه العلم إن الذنب إذا يتبع عليه لعن أو غضب أو نفي إيمان أو وعيد في الدنيا أو عقوبة في الدنيا حد أو وعد في الآخرة كان ذلك دليلا على أنه من كبائر الزمو نعم يقول السائل في ما هو متبع الان في المحلات التجاريه ان يشتري الزبون بقيمه معينه يحددها صاحب المتجر مثل 2000 ريال انما يقوم صاحب المتجر باعطاي هديه قيمه مقابل الشراء افيدونا في حكم ذلك حفظكم الله بهذا لا باس به في الاصل اذا لم يكن ذلك شرط فان كان شرط بان اعلن صاحب المتجر ان من اشترى من هذه البضاعه فله كذا وكذا فان في هذا محظورا هذا المحظور هو انه يحمل الناس على ان يشتروا هذه السلعه وهم لا يقصدونها ولكن رجاء ان لهذه جائزه التي جئلت للمشتري كما يذكر احيانا يجعلون جائز التجاره سياره في في سلعه لا تساوي اشتريا ريالا معنى ذلك انه يشبه الحمار الذي هو ميسر وانه يحمل الناس على شراء ما لا يجدون فيكون في ذلك اضاعه للمال فتجد الرجل يقول اشتري فاذا اشترى ولم يجد ولم يفز قال بشتري ثانيه يمكن افوز المره الثانيه لم يجد قال اشتري ثالثه وهكذا يخلص دراهمه رجاء ان تحصل له هذه الجائزه ففي هذا شيء من اضاعه المال نعم يقول السائل ما درجة صحه الحديث الذي يقول معناه اختلاف امتي احمر نعم هذا حديث لا صحه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا نذكر الله تعالى الخلاف الا في مقام الذم قال الله تبارك وتعالى ولا يزال من مختلفين الا من رحم ربك والخلاف كما قال ابن مسعود شر ولكن الخلاف الذي يقع بين العلماء اذا كان مصدره الاجتهاد فإن الله تعالى يرحم المجتهد نفسه يرحمه بكونه لا يعاقبه على خطأه باجتهاده هذا معنى أن الخلاف رحمه يعني أن ما وقع بين العلماء من الخلاف في الاجتهادات لا يعاقب عليه المجتهد بل من رحمة الله بعباده أن من اجتهد فحكم فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر أما أن ينشد الخلاف ويقال خلاف رحمه فهذا لا يمكن أبدا قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء فكيف يقال إن الخلاف رحمه ومن العجب أن هذا الحديث على أنه لا يفصلح للنبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس جعله ذريعة لتتبع الرخص فإذا وجد أن أحد من أهل العلم قال قولا يناسبه يذهب الى هذا القول واذا قال هذا احرام قال <تصفيق> هذا يا اخي هذا خلاف اختلاف امه رحمه الله تجد هذا الرجل مثلا ياكل من ابطنه من لحم الابن يملا بطنه من لحم الابن واذا كان في الشتاء لم يتوضا لماذا كان لان لان فاض العلماء يقول ما جهل لحم الابن اذا كامل جو واكل لحم ابن لو قليلا توضى لماذا توضى؟ قال لان بعض العلماء قال يقول بوجوب الوجوب من لحم الإبل في الشتاء من يتبع يتبع قوى من يقول لا وضع فيه وفي الصيف لما كان الماء يناسب الإنسان يتبع من يرى أنه واجب أو يأتي إنسان يقول يمث امرأته لشهوة ويتلذد بها ويتمتع بها إلا أنه لم يخرج منه شيء ويأكل لحمة إبل كثيرا كنا له التوضي أخي من لحمة إبل قال لا أنا أقلب الشافع الشافع ما رأى أولون من لحمة إبل طيب الشافع يرى أن مستوى المرأة أهل شهوة ينقذ الوضو قال أنا أقلب المذهب الثاني اللي يقول مستوى المرأة ما ينقذ الوضو نعم ثم ليش قال أنا أحتج أقول اختلاف أمة الرسول الرحمة ما هو صحيح هذا فالحاصل أن هذا القول أن هذا الحديث ضعيف وأن الخلاف ليس منشودا للشرع بل الاتفاق هو المنشود ولكن المتخالفين إذا كان ذلك الخلاف الفادر عن اجتهاد فهم في رحمة الله عز وجل قد وسعتهم رحمة الله لأن الله لا يكلف نصا إلا وسعها نعم تقول السائلة لي جارة شيعية وقد حاولت نصحها إلى طريق السنة ولكنها لم تسغي إلى كلامي ماذا يجب علي تجاهها وهي دائما على اتصال بي وتطلب مني بعض الاشياء التي تنقص عليها هل اجاوبها واعطيها ما تطلبه ام ابتعد عنها وما خطر منهجهم علينا نحن اهل سنتي والجماعه اما اجواب على الفقره الاخيره في السؤال وهي خطر خطرهم علينا فل وخطر غيرهم من اهل البدع فإنه لا خطر علينا منهم بإذن الله وبحول الله لأن الحق منصور وقد قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب شفر الكلمات العظيمة نقذف بالحق ولم يقل له نلقي الحق قذف وهو الرمي بشدة فيدمغه يعني يصيبه في أم دماغه وبعدين يعيش ها فاذا هو ظاهر واذا يسميها علماء النحو اذا الفجائيه التي تاتي فور وجود سببها كاي انسان مبتدئ من شيعي او غير شيعي لا يمكن ان يؤثر على اهل سنته جماعه ابدا لان لديهم الحق ومن كان الحق معه فانه لا يخاص يمكن حقناه فانه لا خط لان الله يقول بل نقض وبالحق على الباطل فيادمره فاذا هو زاهر ولكن المشكل ان بعض الناس يكون عنده خور وضع في مقابله اهل البدع فيضعف ويخور ويعجز هل هو الذي نخاف عليه وامما من تمسك عن قصيره بمذهب اهل السنه والجماعه فانه لا يخاف لا يخاف عليه ابدا وعلى كل منا كما استفدت آنفا ان يكون داعيهنا الله عز وجل مبين الحق وان يعرف الباطل لهما الذي وهم عليه حتى يمكنه ان يرده ويبين بطلانه نعم نقول السائل هل يجوز سحب احد المصلين من الصف الامامي اذا حضر شخص ولم يجد سواه او ينتظر الى ان ياتي احد المصلين اما ماذا يفعل افيدنا فقدركم الله القول الراجح في هذه المساله انك اذا اتيت والصف تام فانك تصلي خلف الصف مع الامام ولا تجر احدا ولا تتقدم الامام لانك اذا جررت احدا فقد جنيت عليه فانت اخذته من مكان الفاضل الى المكان المفروض وشوشت عليه صلاته وجنيت على غيرهم من المصلين ايضا ففتحت بينهم فرجه وقطعت الصف ثم ان المصلين عاده اذا فان فرج الصف يجن بعضهم الى بعض فيحصل بذلك عمل عمل لا دعيه له من هؤلاء المصلين وتقدمك الى الامام اذا لم يكن هناك باب قبلي معناه ان كلامك يتقدم الا بتخطب الرقاق وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتحطب بقابه ويخطب فقال له اجلس فقد اذيت لا فيما وانك تتحطهم وهم يصلون ففي هذا اذيه للهم ثم اذا تقدمت ودخلت مع ال... صرت الى جنب الامام وجعل رجل اخر بعدك بدقيقه او دقيقتين ولم يجد مكانا قلنا له تقدم الى الامام فجاء رقم ثالث قلنا لهم تقدم الى الامام ورابع وخامس قلنا تقدم الى الامام صار الامام الان صفا او ليس صفا بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد واخر بعده صاروا صفا وراء الصفوف ثم اننا نقول لو قلنا لهم انصر انصر ولا تصلي مع الامام ولا تصلي الصلاه حرمناهم ماذا؟ من صلاه الجماعه والمصافه لكن اذا قلنا ادخل معلما وحدك وصلي مع الجماعه فقالت ما يخون اننا حرمناهم من المصافه لكن يعذر والواجبات تسقط بالعذر وهذا القول الذي اراه هو الراجح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في <تصفيق> السائل هل يجوز سحب احد المصلين من الصف الامامي اذا حضر شخص ولم يوجد سواه او ينتظر الى ان ياتي احد المصلين اما ماذا يفعل افيدنا فقه الله القول الراجح في هذه المساله انك اذا اتيت والصف تام فانك تصلي خلف الصف مع الامام ولا تجر احد ولا تتقدم للامام لانك اذا جررت احدا فقد جنيت عليه فجاءته من مكان الفاضل الى المكان المفروض وشوشت عليه صلاه وجنيت على غيره من المصلين ايضا ففتحت بينهم فرجه وقطعت الصف ثم ان المصلين عاده اذا فاذا فرج الصف يدنو بعضهم الى بعض فيحصل بذلك عمل عمل لا دعيه لهم من هؤلاء المصلين وتقدمك إلى الإمام إذا لم يكن هناك باب قبلي معناه أنك لن تتقدم إلا بتخطى الرقاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت لا سيما وأنك تتخطاهم وهم يصلون ففي هذا آذية لهم منما اذا تقدمت ودخلت ما عندي اصطيتها الى جنب الامام وجاره اخر بعدك بدقيقه او دقيقتين ولم يجد مكانا قلنا له تقدم الى الامام فجاره الثالث قلنا له تقدم الى الامام ورابع وخامس قلنا تقدم الى الامام صار الامام الان صفا او نصف صف بينما لو بقي وحده وصف واحده وجاء واحد واخر بعده صاروا صفا وراء الصفوف ثم اننا نقول لو قلنا له انصرا انصرف ولا تدخل مع الامام ولا تصلي الصلاه حرمناه من ماذا من صلاه الجماعه والمصافه لكن اذا قلنا ادخل مع اللي وحدك وصلي مع الجماعه فقات ما يقول اننا حرمناه من المصافه لكن يعذر والواجبات تسقط بالعذر وهذا القول الذي اراه هو الراجح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاه المنفرد خلف الصف لا باس بها والا لم يتم الصف وهو مذهب الامام الثلاثه ورواسن احمد لكنه قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف ورأى رجل أن يصلي وحده فأمره بإعادة الصلاة وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يصاف الناس ويصلي في مصافهم ولكن إذا عاجز عن ذلك فإن الواجبات تسقط بالعجل ولا يكلف الله نفسا إلا وسأها نعم نعم نعم هل تكلم عن الجارة الشعية هل سأل هل سأل هل سؤالي عندك إذا كانت المرأة قد أمكنت رأسها بعمامة فهل تمسح على الإمامة أم تمسح على مقدمة شعر رأسها أم تمسح شعر رأسها وتخلى العمامة كان الواجبة لهذه السائلة أن تسأل عن لبس المرأة للعمامة قبل أن تسأل عن مسحها لبس المرأة للعمامة محرم لأن العمامة من خصائص الذجال ونسأل وقد فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة في أنها ما تلبسه النساء من العمائم وسواء صح هذا التفصيل أم لم يصلح فإن العمائم من خصائص الرجال فلا يجد المرأة أن تلبس عمامة عمامة وهي آثمة بذلك وحينئذ لا يجد أن تمسح عليها اما الرجل نعم فيمسح على العمامه ما دام ما دام عليه امام فانه يمسح عليها كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري اللي افهمه من العمامه انها ما يكور على الراس فان كان المراد بذلك الغدفه اذا كان هو الغدفه مثلا يرفع على راسه ربما اخطا في الفهم انا فانه لا حرج عليها عند على المشهور مما ذي الحنابلة اذا كانت الشيله هذه مدارقه تحت الحلق فانه يجوز لها ان تمسح عليها بدلا من مسح الراس نعم فتن اذا لفتها كامله من تحت الحلق نعم الى لفتها من تحت الحلق <تصفيق> واخر وبعض العلماء يقول انه لا يجوز ان تمسح على ثمار وانه يجب ان تخلعه وتمسح على راسها نعم نقول اذا انتهت المراه من مده النفاس انقطع الدم ولكن يخرج منها مادة صفراء تختلف عن المذيء فهل لها أن تصلي أم ماذا تعمل في دونها جزاك الله خير نعم إذا طهرت المرأة من النفاس أو طهرت من الحيض أيضا ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فليس ذلك بشيء ولا ضرها وعليها أن تصلي وتصوم رمضان وتقرأ القرآن وياتيها زوجوها ولا حرج في ذلك قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد السفره والكدره شيئا هكذا رواه البخاري وروها ابو داود بلف كنا لا نعد السفره والكدره بعد الطهر شيئا نعم يقول السائل هل يجوز للابن حجز واخفاء جواز والده عندما ياتي الى والده بعض المسنين الذين تعودوا الى السفر الخارج وطمعوا للسفر مع من يزوجوه أو ما شبه هذا الأمر ويغلل به وهو يعلم أن هؤلاء إيمان ضعيف جدا ويخاف أن يؤثر على والده الذي إيمان وأيضا ضعيف جدا فماذا ترون في ذلك يحجز جواز والده حتى ما يخليه سابه ربي يعانه من أما يدري م. لا ربما يقصد أمر آخر غير الزواج م. م. م. هو, م. م. هو على كل حال إذا, ك... إذا كان يخشى على ابيه من السفر اذا سافر الى الخارج يخشى عليه من خلل في دينه سواء كان في عقيدته او في اخلاقه وسلوكه فان له ان يحجز ان يحجز جواز سفره بل قد يجب عليه وهذا هو الجر بوالده ان يمنع والده مما يضر في دينه واما اذا كان يخشى عليه ان لا تزوج فقط فانه لا يحل له ذلك لان والده يجوز ان يتزوج اربعه ان كان معه واحده فيتزوج في ثلاثه وان كان معه اثنتين فتان يتزوج اثنتين وان كان معه ثلاثه فثلاثه يتزوج واحده وان لم يكن معه واحده يتزوج اربعه ولا حرج في ذلك وليس له ان يمنع جواز سفر والده من اجل هذا من اجل هذه العله فقط واما اذا كان يخشى ان هؤلاء الجماعه الذين ننووا ان يزوجوه يخشى ان يقتعوه فلينظر اذا تحقق الخديعه فانه يشير على والده الله ان لا يفعل ويبينه خديعتهم فلعلهم يرجع بعد ان يبين له الامر نعم يقول السائل بمناسبه ان تكون غدا في يوم الاثنين صلاه الاسقاء نجد ان كثيرا من الناس لا يؤدي هذه الصلاه فما حكم هذا الامر وهل هم آثمون ام لا صلاه الاسقاء ليست فرضا ولكنها سنه واذا قام فيها من يكفي حصل المحصول ان شاء الله تعالى ثم ان الله سبحانه وتعالى امر بالدعاء امرا مطلقا فقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيكونون جهنم داخلين فمن كان في عمل حكومي فاذ فانه يبقى في عمله ويكون تركه لهذه واجب لهذه السنه من اجل واجب يجب عليه والواجب اهم من السنه وبامكانه ان يدعو الله عز وجل بانزال الغيث وهو في صلاته وفي خلواته في اخر الليل بين الاذان والاقامه في حال السجود وما اشبه ذلك والمهم ان صلاه الاستسقاء سنه اذا قحط الناس وانتنع المطر واجدمت الارض فانه يسن الى الخلق ان يلجؤوا الى الله عز وجل قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى يوم الجمعة قال أنس بن مالك رضي الله عنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف امامه وقال يا رسول الله حلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال انس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع يعني ما في سحاب ولا قطعه خير وكان السماء صحوا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سل جبل معروف بالمدينه تاتي من نحوه السحب فكان السماء صحوا قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترث الترث ما يتقي به المقاتل الرماح صغير فارتفعت في السماء وانتشرت وتوسعت وراعدت وبرقت فنزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره ما نزل حتى صار المطر ان ان حد يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم م. سبحان الله العظيم القدير كن فيكون وبقي المطر ثبتا يعني اسبوعا كاملا فدخل رجل او الرجل الاول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عنا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعى الله ان يمسكها فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكان وابضراق وبطون الاوديه ومنابت الشجر وجعل يسير بيدها الكريمه صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا فما يشير الى ناحيه الا فرجت باذن الله الله فخارت الناس يمشون في الشمس اذن دعاء للسقا يكون في خطبه الجمعه يكون في الاسيستا ياخذ الناس الى الى الصحراء فيسسقون يكون في اي في اي زمن وفي اي مكان فعلينا ايها الاخوه ان نسال الله عز وجل ان يحيي اولا قلوبنا بالعلم والايمان لان القلوب فقيره مجدبه قاتل الاجتهاد ما هناك سقي ما هناك اعمال صالحه تسقي هذه الشجره وان يحيي بلادنا بالمطر والنبات حتى ينتفع الناس ونسال الله ان يزقنا وياكم الشكر والمهم ان القيام بواجب الوظيفه او لا مسارات الاستسقاء لان الوظيفه واجب القيام بها فادائها يؤجر عليه الانسان ثواب الواجب وهذه مساله ايضا احب ان ننتبه لها كثير من الناس يؤدون واجبهم من اجل ان يحصلوا على الراتب وهذه النيه نيه هابطه ضعيفه الذي ينبغي أن نقوم بوظيفتنا أن ننوي بذلك القيام بالواجب الذي حملناه من قبل ولاة أمورنا لأن ولاة أمورنا لهم الطاعة وعلينا في غير معصية الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكوننا ما أدي الوظيفة من أجل الراتب هذه نية هابطة لكن كوننا أديها قياما بالواجب نحصل على على اجر الدنيا واجر الاخره فارجو ان ننتبه لهذا مش نعم يقول السائل هل لبس الخفين يجب الوضوء عند كل صلاه من الصلوات الخمسه التي هي مده المسح وهل الصلاه بالوقت السادس بعد وضوء ومسح في الوقت الخامس جائز من املاء ارجو لي فاد جزاك الله خيرا المسح على الخفين يقول اخوه يقوم مقام غسلهما يعني من مسه على خفين فكأنما غسل قدميه وعلى هذا فلا يجب عليه وضوء إلا إن انتقض وضوءه لكنه محدد بمدة بعد هذه المدة ما يمكن تمسه وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليل ذيها المسافر وليس العبرة بعدد الصلاة العبرة بالمسح هذه المدة سواء صلت صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر ربما يصلي الإنسان وهو مقيم اكثر من خمس صلوات يمكن يصلي ست صلوات ولا ما يمكن ها يمكن 7 8 9 لا ما هي 10 11 ها 12 يمكن ما هو مقيم لنفترض انني اليوم الاحد أظنى. ما مش لابس الجوربين يوم الاحد يوم الخميس يوم الاحد لا قصدي لصلاه الفجر يوم الاحد وبقيت على وضوئي الى ليله الاثنين حتى صليت العشاء ما توضات هتحسب علي المده هذه ولا لا, لا تحسب. ما تحسب ما تحسب لاني ما احتسب باتفاق اهل العلم انها ما تحسب الا من قال وهو قول الشاذ لا عمل عليه ان تبدا المده من اللبس طيب صليت العشاء ليله الاثنين ونمت وقمت لصلاه الفجر يوم الاثنين الساعه 5 فمسحت على جوربي تعتبر هذه المسحه البدايه البدايه البدايه بقيت يوم الاثنين وانا امسح وفي صباح ليله الثلاثاء مسحت عليهما الساعه هالخامسه الا ربعاً قبل الوقت ولا بعده قبل الوقت قبل وقت بربع ساعه, ساعة. ما بعد عنده الوقت وبقيت على طهارتي حتى صليت العشاء ليله الاربعاء كم صليت من صلاه 15 نعم <تصفيق> صليت الظهر يوم الاحد والعصر والمغرب والعشاء هذه كلها راحت ما حسبت علي والفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه تسر والفجر يوم الثلاثة والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثلاثة عشر واربعطة عشر طيب ممكن فالعبرة باليوم والليلة للمساء ما يمكن أن يسأل بعضا أنه ما أمكن أن يتحب أن يخطي صديقا ايه ماذا؟ اعيد السؤال لا, لا يقصد هذا شيء. يقصد الوقت هو تكلم عن الاوقات فقط الاوقات السادسه السادس. نعم ياسر السالم فيقول هل الاسلام يسمح بالتسليم او معانقه الكافر اذا كان في سبيل دعوتهم الى الاسلام الا اولى ان لا نبداهم بالسلام حتى في مقام الدعوه للاسلام الا اذا قال الانسان السلام فقط ونواه بقلبه على عباد الله الصالحين يعني ما هو على هذا الرجل المخاطب من باب من باب الدعوه والا فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تبداوا اليهود والنساره بالسلام واذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه فلا جدى ان تبداهم السلام انما اذا سلموا علينا نرد ولا لا نرد ان قال السلام عليكم السلام بالله قلنا عليكم السلام ان قالوا السلام عليكم او ما بانت اللام قلنا وعليكم وطريق الدعوه يمكن يكون بالتاليف فانه دي عليه هديه مثلا لان المؤلف قلوبهم يعطونا من الزكاه فنعطيه مثل هديه او او دراهم او نقاس او ما شابه ذلك اذا علمنا انه ينتفع بذلك او يوجب تأليفة. نعم يبعو بذلك في إيمانه قصد نعم تقول السائلة نرجو بيان ما يأتي بشيء من التفصيل أولا لباس المرأة في الصلاة وصفتها المرأة لباسها في الصلاة يجب أن يكون ساترا لعورتها التي يجب أن تستر في الصلاة قال أهل العلم وهو جميع بدنها ما عد الوجه هذا لا بد منه ولا بد ان يكون مما يباح فان كانت فان كانت الثياب فيها تصاوير فان لبسها محرم سواء في الصلاه او خارج الصلاه ولا يجوز لها ايضا اذا اراد المصلي ان تصلي في المسجد لا يجوز لها ان تخرج متبرجه او متطجبه بما في ذلك من الفتنه ولا يشترط فيما يحصرني الان وذلك فيجوز مثلا انت ان تلبس ما يسمونه بالملائح فوق, فوق ثيابها له اسم خاص نعم اسم ما هي تلك قينع نعم الثياب الخفيف المهم اذا كانت هذه الثياب الخفيفه الملائحه وما اشبهها اذا كانت تحتها ما يستر ما يجب ستره من البدن فلا حرج فيها نعم الامر الثاني بالنسبه لموضوع الدم هل هو نجس ام طاهر التفصيل نعم اما الدم الذي يخرج من الفرج من الدبر او من القبل فانه نجس قليل هو كثير ويجب ان يغسل قليله وكثيره لان نساء الصحابه رضي الله عنهن سالن النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فامر ان تقلصه ثم تحكه ثم تحكه ثم تقلصه ثم تغسله وتتصل فيه فدم الحيض بل وكل دم يخرج من السبيلين من القبل او الدبر فانه نجس واما ما خرج من بقيه البدن كالرعاف ونحوه فانه يعفى عن يسيره اذا كان يسيرا فانه يفع عنه وان كان كثيرا فان المشروع غسله ولهذا كانت فاطمه انسال الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين شجاء في غزوه احد الامر الثاني تسال عن اثر زينه المراه في الصلاه المباح ام لا اثر الزينه المراه في الصلاه اثر الزينه قصد هل الزينه مباحه هي لا حرج على المراه اذا لم... اذا صلت في بيتها ان تلبس ثيابا جميله يعني بمعنى اننا لا نلزمها ان تكون صلاتها في ثياب ري جميله بلها بل ان تصلي في ثياب الذي تلبس التي تلبسها ما دامت الثياب طاهرة نعم يقول السائل توفي والدنا وترك لنا ثروة من المال ونسال الله العافية في العاقبه يقول كان لا يزكي عن هذا المال ولا يؤدي حقه وانما يخرج شيئا بسيط بدون نسبه بدون نسبه الزكاه المعروفه فهل علينا ان نؤدي الزكاه عنه علما اننا لا نعلم بدايه تكوين المال افيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير المشهور عند جمهور اهل العلم انه يجب عليكم ان تؤدوا زكاه هذا المال وتتحروا ما يجب عليه وتؤدوه وذلك لان الزكاه دين على الانسان والدين على الانسان يجب عليه ان يقضيه ولهذا بعض اهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذهب الى ان الزكاه عباده وهو لا شك انها عباده ولكنه قال اذا تركها الانسان متعمدا في حال حياته فانها لا تنفعه اذا اديت عنه بعد موته لانه اذا لم يتعمد الترك حتى لو اننا اخرجنا هذه الزكاه فانه لا فانه لا تنفع بها بل سيحمى عليها في نار جهنم ويكعبها جنبه وجبينه وظهره بصر الله العزي والسلام ولكن الأولى أن تخرجوها وأن تستغفر الله له فلعل الله سبحانه وتعالى يشمله بعفوه إذا كانوا لا يعلمون بداية التكوين إذا كانوا لا يعلمون بداية التكوين فقد أشرتوا إلى أنهم يتحرون تقدر الاستطاعة ويكفت يقول السائل افتا بعض علماؤنا الافاضل بجواز الزواج في نيه الطلاق درءا للمفاسد التي قد تحدث بالسفر اذا نعمل هو قال بغير السفر حتى اطلق الزوج اذا نعمل ابدا الراي بتفصيل ذلك من الاخر على كل حال ما دام ما دام افتى العلماء عندكم بامكانكم ان تسالوا هؤلاء المفتين وهي فيها فيما ارى فيها انها غش بالنسبه لزوجه واهلها لان اهل الزوجه وكذلك الزوجه لو كانوا يعلمون ان هذا الرجل انما تزوجها لقضاء رغبته رعب فقط لمده معينه ما زوجوه يعني بما ان انني لو يخطب مني انسان وانا اعرف انه لا يريد الا ان يستمتع بها ما دام في هذا البلد ثم يطلقها ما زوجته وهي كذلك ايضا لا ترضى بهذا فيمن هذه الناحيه في رايي حرام لما فيها من الغش فان قال نبين له ذلك نقول ما اني لا اتزوجها الا ما دمت في هذا في هذا البلد قلنا اذا بينت له ذلك وقعت في زواج المتعه لانك شرطت انك تزوجها ما دمت في هذا البلد فأمت إن شرت صار النكاح متعة وإن لم تسترط صار النكاح غشة وقد صرح العلماء الحنابلة المتأخرون كصاحب الروض المربع والمنتهى والإقناع بأن هذا النكاح باطل وأن المرأة لا تحل به فقالوا إن زواج المتعة يكون بالشرط وبالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقالوا اذا كانت نيه التحليل مفسده للعقد فكذلك نيه المتعه تكون مفسده للعقد وعلى كل فالمساله هذه يعني الزواج بنيه الطلاق بدون شرط محل خلاف بين اهل العلم ولكن انا ارى ان فيها غشا للمراه واوليائها لانهم اذا علموا بذلك لم يكن يزوجوها ابدا الا الا ان شاء الله نعم يا استاذ سائل فيقول اذا حضرت الصلاه ونحن مجموعه من مجتمعين في مكتب مثل هي الاولى ان نؤديها جماعه او نتفرق مع اننا اذا تفرقنا فمننا ذاهب الى المسجد ومننا ذاهب الى سواه نعمل الايضاح بذلك الذي اظهر لي انه ما دام اذا كان المسجد قريبا لهذا المكتب فانه يجب عليهم ان يصلوا في المسجد وذلك لان المساجد ما بنيت الا لاقامه الجماعه واما اذا كان بعيدا فانهم يعذرون في ذلك ويصلون جماعه في مكاتبهم ولكن يكونون جميعا جماعه واحده لا يصلي كل كل رجلين في غرفتهما هنا يقول السائل نلاحظ ان كثيرا من الناس نقصرون في امر الم... الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان نلاحظ انهم يعرفون الذين لا يشهدون صلاه الجماعه ولكنهم لا يقومون ببلاغ رجال الفسبه وجهزتها فما حكم ذلك مع نرجو حتى هم جزاكم الله على الخير <تصفيق> اذا كنا نعرف من يتخلف عن صلاه الجماعه فانه يجب علينا اول مرحله ان نتصل به وان ندعوه الى ذلك ونبين له الفوائد في هذا وليس من شرط الدعوه انا اقول امام الناس يا فلان ليش ما تصلي ممكن ان اذهب اليه في بيته كزائر واجلس اليه واتحدث معه واونسه في ذلك وقد سمعت ان بعض الاخوه الموفقين يذهب الى من لا يصلي في بيته ولو كان فاسقا يذهب كزاير وطبعا الانسان اللي جاءه رجل في بيت السوفه يادله بالدخول ويقول انه جلس عنده وتحدث معه ولم يقل له لماذا لا تصلي ابدا يقول ففي اليوم الثاني وجدته يصلي مع الجماعه شفع الين واللطف فانا ارى ان مثل هؤلاء يدعون اولا باللين واللطف ولو بالزياره فإن هداهم الله فلهم وللداعي وان لم يهتدوا وجب عليه هنا اذن ان يبلغ من له الامر حتى يقوم باللازم واذا بلغ من له الامر برئت منه بذلك نعم يقول السائل ما حكم كثرة في الشك في اركان الصلاه وولد. ومع ذلك اذا بلغ ولاه الامر لا يقتصر على هذا يديم النصح فلعله الله تعالى ينهيه في المستقبل نعم ما حكم كثرة في الشك في اركان الصلاه وواجباته في الصلاه وفي الوضوء ايضا نعم يقول اهل العلم في مساله الشك ان الشك لا يؤثر في في ثلاثه مواضع الموضع الاول اذا كان مجرد وهم لا حقيقه له فهذا لا يكفي اليه يعني ما انا خاطر خطر على بالك لكن ماله اصلا هذا لا تفتي به ثاني اذا كثرت الشكوك كما يبتلى به بعض الناس تجده مثلا لا يصلي صلاه الا شك ولا يتوضا وضوءا الا شك فانه في هذه الحاله لا تفتي الى هذا الشك لانه وسواس الحاله الثالثه اذا كان بعد الفراغ من العباده مثل لما سلم من الصلاه قال والله ما ادري واصلي ثلاثه ام اربعه فانه لا يؤثر الا انتيقا النقص فانه يكمل فيما يمكن تكمله نعم يقول السائل اذا صليت صلاه المغرب مثلا وهي ثلاث ركعات ولكنني نسيت وصليتها اربع ركعات فهل يجوز لي ان اسجد سجود السهو او اعيد صلاتي وهل هي صحيحه ام لا ثم زاد من الله خيره اذا زاد الانسان وركعه في صلاته وذكرها اي زياده بعد ان فرغ من صلاته فصلاته صحيحه ولكنه يسجد للسهو فقد ثبت في الصحيحين وايرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه صلاه الظهر خمسا فلما سلم قيل له يا رسول الله ازيد في الصلاه قال وما ذاك قام وصليت خمسه فتنارجئ الى حيث صلات مسلم متقدما وتوجه الى القبله ثم سجد سجدتين ثم سلم فاذا ذكرت بعد فرائضك من الصلاه انك صليت اكثر من العدد المشروع فانك تسجد سجدتين وصلاتك صحيحه نعم قبل اي <تصفيق> بعد السلام بعد السلام اما اذا شك قبل ان يسلم اذا شك قبل ان يسلم فانه يبني على ما ترجح عنده ان كان هناك ترجيح ويسجد بعد السلام فان لم يكن هناك ترجيح بنا على اليقين وهو الاقل واتم عليه وسجد قبل السلام يصلي مثل شيخ في صلاه التطوع التقني اذا صلى اذا صلى المغرب ركعتين ثم سلم فاذا ذكر قريبا يعني فطن على طول ذكر يتم الصلاه ياتي بالركعه الثالثه ويسلم ويصلي سجدتين ويسلم سجدتين قبل السلام السجدتين بعد السلام نعم صاحب الفضيله يظل أمر الصراحان في الصلاة الهاجس الأكبر للمصلي كيف السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر جزاكم الله خيرا السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يتفل الإنسان وعن يساله ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لم يمكن ذلك لكونه مع الجماعة فإنه يسعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل ويقول ينبغي ان يحري ان يعلم انه اذا صلى فانه يصلي يقوم بين يدي الله عز وجل بين يدي ملك الملوك انا وتعالى <تصفيق> الذي يعلم ما توسوس به نفس واظنه لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا ما كان ليتحرك حركه واحده تخالف تسيء الادب مع هذا الملك فكيف هو يحرج قلبه يمينا وشمالا مع ان الله يعلم ذلك وانا اقول هذا وانا كغيري من الناس يكثر فينا تكثر فينا هذه الهواجس ولكن اذا استعان انسان بربه عز وجل وسار يضع نفسه موضع القائم بين يدي الله انا وتعالى سهل عليه هذا الامر نصر الله السلامه والهدايه يقول السائل ما حكم صلاه صلاه الفجر مع الجماعه وما حكم من يسمع نداء الفجر ويصلي في البيت او يصلي بعد طلوع الشمس هل صلاته صحيحه او هل عليه ذنب في ذلك افيدونا جزاكم الله خير صلاه الفجر مع الجماعه واجبه كغيرها من الصلوات والذي تسقل وتثقل عليه صلاه الفجر مع الجماعه فيه شبه من المنافقين لا حول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسفل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا واذا تهاون بالصلاه مع الجماعه وهو يسمع النداء وصلى منفردا فللعلماء في صلاته ثلاثه اقوال ثلاثه اقوال قوله يقول لا تفحص صلاته لانه ترك الواجب عمدا بدون عذر وصلاه الجماعه عند هؤلاء الشرط لصحه الصلاه ومن هؤلاء شيخ السامي بن تيميه رحمه الله وابن عقيل من اصحاب الامام احمد من علماء المذهب الحنبلي يقول ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه واذا ترك بلا عذر فصلاته باطله ويرى اخرون ان صلاته صحيحه لكن آثم وهذا القول هو الراجل ان صراته صحيحه لكنه آثي ويرى اخرون انه كالك للافضل فقط وليس عليه اسم ولكن هذا قول ضعيف واشرت اليه لانه قد اشتهر عند بعض الناس الاحتجاج بهذا القول لان بعض العلماء يرى ان جماعه السنه لكن هذا القول قول ضعيف يرد به الكتاب والسنه فالله تعالى اوجب صفه جماعه في حال خوف وا واذا وجبت الجماعه في حال الخوف في حال الامن من باب اولى و ساعدنا رجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته قالها تسمع النداء قال نعم قال فاجب وقالها تجري الرخصة قال لا لا اجدك رخصه واهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يحرق بيوت المتخلفين بالنار ولا دله في هذا واضحه فان صلاه الجماعه واجبه ياثم من تركها بلا عذر واما الرجل الاخر الذي لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس وهو يقران فان صلاته مردوده عليه ولا تقبل له لا تقبل منه ولو صلى 1000 مره لان القول الراجح ان من صلى الصلاه بعد خروج وقتها بدون عذر فصلاته باطله لانه صلاها على وجه لم يامر به بل منهي عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم يقول السائل نرجو البيان عن كفيه صفه المسح على الجوارب الشراب وما يشترط في الجوارب لكي تكون صالحه للمسح عليها اما الفقه الاخير من السؤال فسبق الكلام عليها واما كيفيه المسح فانه يبل يده بالماء ويمسح على الجورب من اصابعه الى ساقه هكذا باصابعه يمر يده مره واحده من اطراف الاصابع الى الساق هنا يقول السن ماشي انا ارى ارى بعضكم بدا ياتي عليه التساوب نعم ومعنى هذا انه بدا يمل والاسطلة عند الاخ ان شاء الله محبوضة الى مرة ثانية ان شاء الله السيدات <سؤال> المهونة الميسرى من يبليسرى من يبليسرى اي نعم الليمنا باليمنا واليسرى باليسرى وان مسح الليمنا اولا باليمنى ثم مسح الليسرى فلا حق في اسؤال السائلين بل ربما يقال هذا هو الأفضل لان المسح بدلا عن الغسل ولكن ظاهر حديث المغير من شعبة مسح على خفةه الاطلاق الا ان يحمل على حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الطعام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وارجو المعذره لان قلت لكم بالاول ان الليله طويل لكن اشوف على بعضكم غير طويل الان نعم لذلك اخيرا هابت الله, أخير. الله. في سؤال احدى السائله تسال عن عامه فيه البلاء من النساء وهو انهن يلبسن جواربا خفيفه جدا ترى البشره فهل يجوز لهن المسح على ذلك ام لا نعم سبق لنا آنفا ايضا انه يجوز المسح على الشراب الخفيف ما دامت ما دامت الرجل تنتفع بهذا اللباس بالتدفئه او الوقايه فانه يجوز المسح عليها لانه ليس هناك دليل على اشتراط الستر نعم اما اذا كان للزينه فلا يحل للمراه ان تخرج به الى الاسواق لان المراه منهيه ان تخرج بالثياب الجميله إلى السوق سواء كان في يديها أو رجليها أو بقية بدنها وحتاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا على ما أثقنا عليه من كثرة الأسئلة ونزل لكم حضوركم وصبركم على ما وصل لكم في العلم جزاكم الله على كل خير ونسأل لفضيلة الشيخ التوفيق والسداد دائما ولجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى في محاضرة أخرى والله محفظ جزاكم الله باك أبو كريم ارجو تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض التي قامت بتسجيل هذه الماده من الاخوه الكرام ابلاغها باي خلل فني في التسجيل ومن ثم اعاده الشريط لاستبداله وجزاكم الله خيرا يحولنا كذلك اوقات اوقات الصلوات الخمس قال الله عز وجل اقيم الصلاه لجلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر اقيم الصلاه لجلوك الشمس وهو زوالها الى غسق الليل وهو منتصف الليل لان الغسق شده الظلمه وتنكهه شده الظلمه بنصف الليل فهذا الوقت من زوال الشمس وبه ينتصف النهار الى انتصاف الليل كله اوقات للصلوات اربع متواليه فالظهر اذا زالت الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الا الظل الا الظل الذي زالت عليه الشمس من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثله زائدا عن الظل الذي زالت عليه الشمس ووقت العصر من ذلك الوقت الى ان تصفر الشمس ويمتد وقت الظهر الضروره الى غروبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك رتئه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر ثم بعده يدخل وقت العشاء الى منتصف الليل ومن منتصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا للفريضه وانما هو وقت لقيام الليل ثم يدخل وقت الفجر اذا تبين الفجر الى ان تطلع الشمس ومن طلوع الشمس الى زوالها ليس وقتا للفريضه ولكنه وقت للنافله ان يصلي الانسان في الضحى ركعتين او ما شاء الله هذه الاوقات التي اشار الله اليها في القران اجمالا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا يجب علينا ان نتقيد بها فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطله لو كبر للاحرام قبل ان يدخل الوقت فان صلاته باطله ولو كان معظمها في الوقت وكذلك لا يفوذ لاحد ان يؤخر الصلاه عن وقتها عمدا فان اخرها عن وقتها عمدا فانها لا تقبل منه ولو صلاها 1000 مره اما من اخرها لعذر كالنسيان والنوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ثم كلا قوله تعالى واقم الصلاه لذكري واذا كانت الصلاه موقته محدوده بحدود لا يجوز ان تتعداها لا سابقا ولا لاحقا فان على المؤذنين ان يراعوا هذه الاوقات ولا يحل لهم ان يؤذنوا قبل دخول الوقت فان فعلوا كان اذانهم باطلا لانه ليس على الوجه الذي امر الله به ورسوله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم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 ثم ان في اذان في اذانهم قبل الوقت ثم ان في اذانهم قبل الوقت محذورا عظيما وذلك ان من سمعهم فانه سوف يصلي اذا كان ممن يصلون في البيت كالنساء والمرضى وحينئذ يصلون قبل ان يدخل الوقت فيكون اسم صلاتهم قبل الوقت على هذا المؤذن الذي خرهم ولقد كان الناس في هذه الايام كان منهم من يقدم الاذان قبل الوقت حتى اني سمعت ان بعض الناس في اطراف البلد يؤذنون لصلاه العصر في الساعه الثالثه الا ثلثا ومعنى ذلك انهم اذنوا قبل الوقت بربع ساعه فما ظن هؤلاء اذا قام احد بعد الاذان يتوضا بنحو خمس دقائق او اقل ثم صلى بنحو سبع دقائق او عشر فمعنى ذلك انه اتم صلاته قبل ان يدخل الوقت وكذلك في اذان الفجر ولهذا ارى ان ان المؤذنين يختارون التوقيت الزوالي لان التوقيت الزوالي اضبط حيث ان الساعات لا تختلف فيه اما التوقيت الغروبي فان الساعات تختلف واكثر الناس يهملون ساعاتهم ولا يضبطونها والتوقيت الزوالي لا يمكن ان اختلف فيه بل إذا حصل عندك شك فراجع التلفون فإن التلفون يعطيك الساعة بالضبط اضرب تفعة ستة واحد وحينئذ يخبرك بالساعة تلفون